إِن فِرُخِفَ فَو وَثِقَلَوا وَجَاهِدُ بِأَموَِكُم وَآن فُسِكُمُ فِي سَبلل ذَلِكُمُ خَيْرُ اللَكُمْ إِن كُنتُمُ تَععللَمون لو كَانَ رضًا قَربَو وَسَفرَرٌ قصِدَتَّبَعوكَ وَلَِم بَعدَت عَلَيْهِ مُشَّّّهَا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللههِ لَ استْتَطَعنَا لَ خَرجنا معَكُمْ يُهْلِكُونَ أَافُسَهُم وَلهَّهُ يَعلَمُ إِهُ لَكذِبُون أَثَأَ اللَّهُ عَن كَلِمَةٍ لَّهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا والله عليم بالمتقين إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله هم بعثهم فثبطهم فثبطهم وقيل قاعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خباوا ولا انضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وَلا أَْضَعواخِلََا لَكم يَبَغونَكُمُ الْ الفِتنَةَ وَفِيكُموسَم معُونَ لَم وَلَّهُ عَليمُم